أعوذ ب الهدى شركه دعويه غير ر ن ح ي ه ذات مضمون اجتماعي إ ن أ ن ا إ ل ا نذير مبين قالوا لئن لم تنته ياروح لتكونن من المرجومين قال رب إ ن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين ف أ ن ج ي ن ا ه ومن معه أ ج م ع ي ن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 ر ب ك ل ه و ا ل ع ز ي ز ا ل ر ح ي م ك ذ ب ت ث م و د ا ل م ر س ل ي ن إذ ق ا لهو ل م أ خ ه م ص ا ل ح ألا تتقون إ ن ي لكم ر س و ل أ م ي ن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 وتنحتون من ا ل ج ب ا ل ب ي و ت ا ر محمد ر ا ت و ا ا ل ل ه و أ ط ي ع و ن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 و إ كذب قوم لوط المرسلين ك ذ ب قوم لوط المرسلين, المرسلين, المرسلين اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون إذ ق ا ل ل ه م أخوهم لوط المرسلين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 د م ر ن ا ا ل آ خ ر ي ن و أ ى ط ر ن ا ع ل ي ه م م ط ر ا فساء م ط ر المنذرين ذ ك ب أ ص ح ا ا ب ل أ ي ك ة إن في ذات ل لآية ك مضمون ن ن ي إ ربك لهو ا ل ع ز ي ز الرحيم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 فقراه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك س ن ك ن ا ه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به, لا يؤمنون به حتى يروا العذاب ا ل أ ل ي م ف ي أ ت ي ه م بغته وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن مضرون يستعجلون يستعجلون افرايت ان متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أ غ ن ى عنهم ما كانوا يمتعون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 إ ن ه م عن السمع لمعزولون وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إ ن ه م عن السمع لمعزولون ن فتكون من فلا الله إلها ل تدعوا ا مع ع م آخر ذ ب ي وانذر عشيرتك ا ل أ ق ر ب ي ن واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فان عصوك فقل اني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين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 بسم الله الرحمن الرحيم طاسين آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة مبين للمؤمنين يقيمون ويؤتون يوقنون تلك وبشرى وهم هم هدى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 قال موسى ل أ ه ل ه إ ن ي انست نارا ساتيكم منها بخبر أ و اتيكم بشهاب قبس لعلكم, لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي ان بورك من في النار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 لا يخاف لدي ل يخاف ا م ر س ل و ن إ ل ا من ظ ل م ثم ب د ل ى ش ر ب ع د س و ء ف إ ن ي غ ف و ر ر ح ي م وأدخل يدك في ج ي ب ك ت خ ر ج بيضاء م ن غ ي ر سوء ف ي تسع آ ي ا ت إ ل ى فرعون وقومه إ ن ه م كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم اياتنا م ب ص ر ة قالوا قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها و ا س ي ق ن ت ه ا أ ن ف س ه م ظلما وعلوا فانظر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 قالت ن م ل ة قالت نمله يا ايها النم ندخل و ا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من ضاحكا قولها فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والديه وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال مالي لا أ ر ى الهدهد ام كان من الغائبين ل أ ع ذ ب أ ن ه عذابا شديدا أ و لاذبحنه أ و ل ي أ ت ي ن ي بسلطان مبين فمكث غير بعيد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 ولها ع ر شركه عظيم و ج ا ل ه د و ن ل ل ش م س من د و ن الله و ز ي ن ل ه م ا ل ش ي ط ا ن ر ربحيه م ذات مضمون اجتماعي ي س ل يجل ل خبأ في ا س م ا و ا ت و ا ل أ ر ض و ي ع ل م م النابلسي تخون و ل للعلوم إ ا ل ا س ل ا ظ ي م قال أصدقت سننظر أ موسوعه النابلسي ك ا ب ي ك هذا للعلوم ف ا ر ل ا ذ ا يرجعون ق ا ل ت ي ا م ي ه ا الملأ انت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 فلما جاء سليمان قال اتم ا د و ن ن ي بمال فما اتاني الله خير مما اتاكم بل أ ن ت م بهديتكم تفرحون ارجع إ ل ي ه م فلناتينهم بجنود لاقبل لهم بها ولنخرجنهم منها ادله وهم صاغرون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 فلما راته حسبته لجهه وكشفت عن ساقيها قال انه صرح ممرض من قوارير قالت رب اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان, وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد ارسلنا إ ل ى ثمود أ خ ا ه م صالحا أ ن اعبدوا الله ف إ ذ ا هم فريقان يختصمون